وذلك أن مالك بن عوف النصري وكان ملكاً في قومه مطاعاً لما بلغ فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة حرض ثقيف وهوازن ومن حولهم من القبائل على مقاتلة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ورأى أن يكون ذلك بالخروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي بذلك بل خرج معه بالأنعام والنساء والذرية ويرى يرى أن خروجه بهؤلاء أدفع لهم على القتال والملاقات النبي وأصبر وأثبت وكان من قومه من حذره من ذلك وحذره من ذلك قال له إن هزمت فإن الفار لا يرده شيء لا نساء ولا ذرية ولا غير ذلك وإن هزمت فإن المنهزم لا يرده شيء لا يرده شيء وعرضت الذرية وإن انتصرت لم ينفعك ذلك بشيء وإن انتصرت لم ينفعك ذلك بشيء وكان ممن قال له ذلك دريد ابن الصمة والسياتي ذكره في الحديث قريبا فالشاهد أنه خرج بأربعة آلاف مقاتل والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبره خرج بمن كان معه من أهل الفتح وكان عدتهم كما مضى عشرة آلاف وزاد على ذلك ألفان من الطلق خرجوا مع النبي صلى الله عليه وقال بعضهم لن نهزم اليوم من قله أعجبتهم الكثرة فكان الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى فلم تغني عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وولوا مدبرين فارين وذلك أن هواز مع قلة عددهم مقارنة بجيش المسلمين يشكل الثلث كمنوا للنبي عليه الصلاة والسلام في حنين وحنين واد بين مكة والطائف فكمن للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه في هذا الوادي كل منهم أخذ مكانه مختفيا وكان ذلك في عماية الصبح قبل أن يشق النور ثم باغتوهم بالنبل وفاجأوهم به ففر من حول النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبق إلا قلة منهما أبو بكر وعمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والبقية فروا مدبرين أمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن يلادي الأنصار المهاجرين فرجع من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالرجوع وصمدوا في مقابلة هؤلاء فهزمهم الله وولوا مدبرين وغنم المسلمون في ذلك اليوم غنائم كثيرة جدا أما مالك بن عوف قائدهم فإنهم فر إلى الطائف وجزء منهم فروا إلى واد آخر وقال له أوطاس وقعت فيه غزوة أوطاس الآتي ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى قال عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كان بيده ضربة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 فقتل دريد وهزم الله أصحابه قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك فقال ذاك قاتلي الذي رماني فقصدت له فلحقته فلما رآني ولا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحيي الا تثبت فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك قال فنزع هذا السهم فنزعته فنز منه الماء قال يا ابن اخي اقرا النبي السلام اقرا النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي واستخلفني ابو عامر على الناس فمكث يسير ثم مات فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد, آث قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال قل له استغفر لي فدعى بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لي عبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه ثم قال, ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس فقلت ولي فاستغفر فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما قال رحمه الله تعالى باب غزوة أو طاس وهذه الغزوة كان فيها مقاتلة لفلول من الفارلين من هوازن فلجأوا في فرارهم إلى هذا الوادي الذي يقال له أوطاس وهو من أوديت هوازن وكان معهم دريد ابن الصمة وكان وقت وقتئذ كبير السن حتى إنه لا يستطيع أن يركب الرحل حملوه معهم على الرحل مع كبر سنة وعدم تمكنه من القتال لكنهم حملوه تيمنا برأيه حملوه معهم تيمنا برأيه مع أن مالك ابن عوف لم يأخذ برأيه نصحه ألا يخرج وألا يأخذ معها النساء والأنعام والذرية وحذر من مغبتي ذلك فلم ينتصح وحملوا معهم تيمنا برأيه وإن كان لم يؤخذ برأيه وإن كان لم يؤخذ برأيه قال عن أبي موسى لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيس إلى أوطاس فلقي دريد ابن الصمة ودريد هذا كما عرفنا شيخ كبير وهو شيخ بني جسم وكان كبيرا السن فلقي دريد ابن الصمة فق... فقتل دريد وهزم الله أصحابه قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر بعثني أي النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي عامر فرمي أبي عامر في ركبته رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك فقال ذاك الذي رماني أشار إلى رجل قال ذاك الذي رماني فقصدت له فلحقته فلما رآني ولا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت فكف أو فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته قتل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هذا الرجل قاتل أبا عامر قال ثم قنت لأبي عامر قتل الله صاحبك قتل الله صاحبك وهذا فيه إضافة النعمة إلى موليها والمتفضل بها سبحانه وتعالى قال قتل الله صاحبك قال فانزع هذا السهم فنزعته فنزى منه الماء أي خرج الماء قال يبن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات رضي الله عنه وأرضاه فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل أي عليه الرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبه صلوات الله وسلامه عليه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال قل له استغفر لي أي قال أبو عامر لأبي موسى قل للنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لي فدعا بماء فتوضى ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لأبي عامر فيه أن الوضوء من أسباب إجابة الدعاء وكون الداعي يدعو على طهارة وفيه أيضا أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يغدهما صفرا أي خائبتين فالنبي عليه الصلاة والسلام توضى ورفع يدي ودعى لأبي عامر قال اللهم اغفر لعبيد لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه أي من شدة رفع النبي عليه الصلاة والسلام يوم رفع يدي حين دعى صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس فدعا له بالمغفرة ودعا له بالرفعة علو المنزلة والمكانة يوم القيامة وهذا فيه سخاء النبي صلوات الله والسلام عليه طلب منه الاستغفار فاستغفر وزاد على ذلك بطلب الرفعة له قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس فقنت ولي فاستغفر قال أبو موسى للنبي عليه الصلاة والسلام ولي فاستغفر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له فقال اللهم اغفر لعبد الله ابن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما يوم القيامة مدخلا كريما والمدخل الكريم يتناول الجنة بنعيمها وصنوف ملذاتها والنجات من النار والفوز برضى الله كل ذلك يتناوله ذلك والله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يدخلنا أجمعين مدخلا كريما وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات